ا ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله ح م د ل ل ه ينفد أ ف ض ل ما ينبغي أ ن يحمد وصلى الله وسلم على أ ف ض ل المصطفين محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن تعبد أ م ا بعد فهذا مختصر في ا ل ف ل ف ق من مقنع ا ل إ م ا م الموفق أ ب ي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أ ح م د وربما حذفت منه مسائل ن ا د ر ة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد إ ذ الهمم قد قصرت و ا ل أ س ب ا ب ا ل م س ب ط ة عن نيل المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ها نحن نشرع في شرح هذا الكتاب المبارك مختصر المختصر ق ن ع م المقنع الذي اشتهر باسم زاد المستقنع وهذا الكتاب كما ذكر مصنفه على قول واحد على قول واحد وهكذا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أ ن يعنى بكتاب مختصر يُعنى بهذا الكتاب فيدرسه حتى إ ذ ا جاوز القنطره انتقل إ ل ى ما بعده وتدرج شيئا فشيئا في سلم العلم ولا يخفى أ ن طالب العلم بحاجة إ ل ى ا ل إ خ ل ا ص لله تعالى في طلبه فلا ينوي بطلبه للعلم ا ل ش ه ر ة ولا التصدر ولا الثناء من الناس ولا ا ل م ج ا ر ا ة و ا ل م ن ا ظ ر ة و إ س ح ا م ا ل أ ق ر ا ن بل ينبغي له أ ن يخلص نيته لله تعالى ب د أ المصنف رحمه الله تعالى بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم وانما بدا بها رحمه الله ائتساء ب ا ل ق ر آ ن العظيم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم اذ كان يبدا كتبه عليه الصلاه والسلام إ ل ى الملوك واشباههم بالبسمله ثم ذكر بعد ذلك قوله الحمد لله حمدا لا ينفد الالف ح ح م م د د لله ا ي ن د الألف واللام في قوله الحمد تفيد الاستغراق أ ي أن جميع ا ل م م ح ا د جميع المحامد لله تبارك وتعالى والفرق بين الحمد والشكر الفرق بين الحمد والشكر بين ا ل ح من د والشكر م جهتين ا ل ج ه ة ا ل أ و ل ى من حيث المتعلق من حيث المتعلق حيث فالحمد متعلقه ا ل ل س ا ن الحمد لا يكون إ ل ا باللسان أ م ا الشكر ف إ ن ه يكون بالقلب اعترافا ب ا ل ن ع م ة ويكون باللسان ويكون أ ي ض ا بالجوارح و ا ل أ ع ض ا ء كما قال القائل أ ف ا د ت ك م النعماء مني ث ل ا ث ة يدي ولساني والضمير المحجبه ة المحجبة يدي ولساني والضمير فالشكر من ذ ه الحيفية الشكر من هذه ا ل ح ي ث ي ة أ ع م من الحمد أ م ا من ن ا ح ي ة السبب ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى ج ه ة السبب فالحمد الحمد يكون في مقابل ا ل ن ع م ة وغيرها ا فلانا ا فقد ف قد أحمد أحمد ل ن مع أ ن ه لم ينعم علي ب ن ع م ة ولكني أ ح م د ه و أ ث ن ي على ما عنده من صفات ج م ي ل ة ولو لم يكن منعما علي أ م ا الشكر فلا يكون إ ل ا في مقابل ن ع م ة فالحمد من هذه الجهه ة الحمد من ذ ه اعم ل ج ه ة أ من الشكر الحمد لله حمدا لا ينفد قوله لله هذه اللام تفيد تفيد الاختصاص تفيد الاختصاص فالله تبارك وتعالى مستحق جل وعلا أ ن يختص بالحمد حمدا لا ينفد يعني حمدا لا ينقضي ولا ينتهي ولا يفرغ لله تبارك وتعالى افضل ما ينبغي أن يحمد. أفضل ما ينبغي أ ن يحمد يعني إ ن هذا الحمد المذكور أ ف ض ل ما يطلب حمد الله تعالى به وصلى الله وسلم على أ ف ض ل ا ل م ص ط ف ي ن محمد ا ل ص ل ا ة من الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم يقفد بها الثناء عليه في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى فالله تعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجمع بين ا ل ص ل ا ة والتسليم هنا والتسليم من السلام ويقصد به التحية وقد السلام التحية يراد به الأمان من به به والجمع بين ا ل ص ل ا ة والسلام عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام امتثال ل أ م ر الله تعالى إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أ ن ه أ ف ض ل من اصطفاهم الله واختارهم كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا سيد ولد آ د م ولا فخر وخصه الله تعالى بخصائص لم يخص بها نبي قبله قال المصنف رحمه الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن تعبد ال النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف من المقصود بهذا اللفظ من هم اله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ر ب ع ة أ ق و ا ل ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلاء ا ل أ ف ه ا م ومن أ ق و ى هذه ا ل أ ق و ا ل أ ن المراد ب آ ل ه صلى الله عليه وسلم ذريته وازواجه أ ز و ج ه ذريته و أ عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب جمع صحب, أصحاب جمع صحب. وصحب جمع صاحب ف ك ل م ة أ ص ح ا ب هي جمع الجمع جمع الجمع ل ك ل م ة صاحب والمراد بالصاحب الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان إ ي م ن ومات ا على ل إ ولو تخلل ذلك ر د ة على ا ل أ ص ح ولا شك أ ن الجمع بين الال والصحب فيه م خ ا ل ف ة ل أ ه ل البدع فالروافض لا يصلون على ص ح ا ب ة رسول الله والنواصب يناصبون آ ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام العداء و أ ك ر م الله تعالى اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فحازوا هذا الشرف و أ ح ب و ا اله صلى الله عليه وسلم و أ ح ب و ا صحابته رضي الله عنهم ووالوهم بفضل الله تبارك وتعالى قال ومن تعبد أ ي من عبد الله تبارك وتعالى أ م ا بعد هذه اللفظه ة يؤتى ب ا للفصل ب يؤتى ن ومضمون مقدمة أما بعد ي بها للفصل بين م ق د م ة ومضمون, أما بعد يؤتى بها للفصل بين مقدمة ومضمون للفصل بين م ق د م ة ومضمون فهذا مختصر في الفقه فهذا مختصر في الفقه. قوله فهذا قوله ف ذ اما انه إ ش ا ر ة إلى ل متصور في ا ذ ه ن م ا م ع ن ى متصور في الذهن يعني هو الآن لم يكتب شيئا في الآن هو الكتاب لم لم يكتب شيئا من كتابه و ب د أ ب ا ل م ق د م ة فهو ا ل آ ن يتصور أ ن الكتاب أ م امامه ه يتصور أن ل ك ت ا ب أ ا م فيقول فهذا فيشير إ ل ى متصور في الذهن و إ م ا أ ن يكون كتب ا ل م ق د م ة بعد فراغه من تصنيف الكتاب فتكون ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى مقروء موجود إ ل ى م ق ر ؤ موجود هذا مختصر المختصر ما قل لفظه وكثر معناه قال في الفقه الفقه في اللغه ة ا ل ف ق في اللغة هو الفهم و... يعني قال هو الفهم الدقيق المعظم الفهم هو قال بعضهم ه و الفهم الدقيق و تعريف الفخ في الاصطلاح م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ف ر ع ي ة من أ د ل ت ه ا ا ل ت ف ص ي ل ي ة الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية الأحكام الشرعية الفرعية يخرج فصول الدين فصول يخرج يخرج أ ص و ل الدين قوله الفرعيه او قولهم ا ل ف ر ع ي ة يخرج اصول الدين فهذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح من مقنع ا ل إ م ا م الموفق أ ب ي محمد كتاب المقنع من كتب الشيخ الموفق أ ب و محمد ا بن قدامه رحمه الله العلم المشهور وهو أ ح د الشيخين في مذهب ا ل ح ن ا ب ل ة فالشيخان عند ا ل ح ن ا ب ل ة هما المجد أ ب و البركات عبد السلام ا بن ت ي م ي ة جد شيخ الاسلام إ س ل م شيخ ا ل إ تقي يلقب الدين هو أحمد ابن عبد الحليم الدين ابن ابن السلام فعبد السلام هذا هو كان أحمد عبد عبد فعبد بمجد هو هو فيقال المجد فهذا أ ح د الشيخين عند ا ل ح ن ا ب ل ة والشيخ الثاني هو موفق الدين أ ب و محمد ا بن قدامى رحمه الله فيقال الموفق فالشيخان عند الحنابله ة م من؟ ا هما المجد والموفق رحمهما الله تعالى الإمام الموفق أحمد الله أحمد صنف ّ كتب العمده ف فصنّف ق ه كتاب ا ل ف ق كتاب العمدة في الفقه وهو على قول واحد في المذهب وصنف ّ المقنع وعني المقنع بذكر الروايتين أ والف و ج ه ي ن ي الكافي م ذ ه ب وألّف ل ا في الفقه في فقه أ ح م د بن حنبل م أحمد ل في فقه ب ح م وهذا الكتاب جمع فيه الروايات أ و ا ل أ و ج ه في المذهب وصنف المغني للخلاف العالي صنّف المغني للخلاف العالي رحمه الله تعالى على قول واحد على قول واحد هذا صنيع صاحب كتابنا صاحب كتاب الزاد وهو الشيخ شرف الدين أ ب و النجا موسى بن أ ح م د الحجاوي الدمشقي ف ا ل إ م ا م الحجاوي رحمه الله ماذا فعل م ماذا فعل اخذ ذ ا فعل أ قولا واحدا من الروايتين أ و الوجهين في المقنع وجعله في هذا الكتاب ليس هذا فحسب بل زاد مسائل على متن المقنع قال رحمه الله على قول واحد وهو الراجح ع في مذهب أ م المعتمد د هذا أنه يذكر الغالب كان القول في مذهب ا ل ح ن لكن سنرى سويا بإذن ا سويا الله تعالى ب ل ة ان المصنف في بعض الاحيان خالف المعتمد او المشهور في المذهب قال في مذهب احمد احمد هو الامام احمد بن ح م ب ل احد ا ل ا ئ م ة ا ل ا ر ب ع ة واحد ا ئ م ة الاسلام امام اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهو ابو عبد الله احمد بن محمد ابن حنبل الشيباني الامام ب ب ن ح ل ل ش ي ي ب ا ا ن إ في الفقه ا ل إ م ا م في الحديث ا ل إ م ا م في الزهد وفي الورع والذي صبر في ا ل م ح ن ة م ح ن ة خلق ا ل ق ر آ ن عليه ر ح م ة الله تعالى قال وربما حذفت منه مسائل نادره ة الوقوع يعني حذف بعض المسائل التي يعني بعض ظن ن حذف أ الوقوع ق ي ل ل ة ا لعدم ش د ة ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا قال وزدت, وزدت ما على مثله يعتمد زاد بعض المسائل على ما في كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامه الهمم قد بعض على في قصرت إذ و ا ل أ س ب ا ب ا ل م ث ب ت ة عن ن ي ر المراد قد كثرت الهمم قصرت و ا ل أ س ب ا ب التي تشغل عن إ د ر ا ك المراد قد كثرت فلا شك أ ن هذا ا ل أ م ر يعني واقع وحاصل ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجبر الخلل وأن يبارك في القول والعمل ومع صغر, حجمه حوى ما يغني عن التطويل. مع صغر حجم هذا حوى حجم التطويل ما مع يغني صغر عن ه المختصر فقد حوى واشتمل على ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوه ة إلا ل ل ا ب ل الا حول بالله لا تحول للمرء وللعبد الضعيف من حال إ ل ى حال ولا ق و ة له على ذلك إ ل ا بالله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل يعني هو سبحانه وتعالى كافينا جل جلاله وتقدست أ س م ا ؤ ه وهو نعم الوكيل تبارك وتعالى هل الصوت مسموع هل صوتي مسموع طيب. نشرع في كتاب الطهاره ة قال المصنف م ر ح ارتفاع ل ل ل ه ه كتاب ا ا ط ة وهي ا ر الحدث وما في معناه وزوال الخبث المياه ث ل ا ث ة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته ف إ ن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أ و بملح مائي أ و سخن بنجس كره و إ ن تغير بمكته أ و بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أ و ورق شجر أ و ب م ج ا و ر ة م ي ت ة أ و سخن بالشمس أ و بطاهر لم يكره و إ ن استعمل في ط ه ا ر ة م س ت ح ب ة كتجديد وضوء وغسل ج م ع ة و غ س ل ة ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة كره و إ ن ب ل غ قلتين وهو ا ل ك ي ر وهما خ م س م ا ئ ة رطل عراقي تقريبا فخالطته ن ج ا س ة غير مول آ د م ي أ و عذرته ا ل م ا ئ ع ة فلم تغيره أ و خالطه المول أ و ا ل ع ذ ر ة ويشق ن ز ع ه كمصانع طريق م ك ة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراه لطهاره كامله عن حدث في تصانيفهم بكتاب ا ل ط ه ا ر ة فما سبب ذلك الجواب عن هذا أ ن ه م قدموا كتاب ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن من المعلوم أ ن أ و ل واجب بعد ا ل ت و ح ي د ب ع د د ا ل ع و ة إلى التوحيد الدعوة الى ت و الدعوة ح ي د ل إ فريضة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إ ل ى اليمن أ م ر ه أ ن يعلمهم أ ن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة فقال له عليه الصلاة والسلام انك ل ل والسلام ص ا ة إ ت أ ت ي قوما أ ه ل كتاب فليكن أ و ل ما تدعوهم اليه ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله فبعد التوحيد فبعد التوحيد ماذا, ماذا يطلب يطلب أ ن يعلم أ و ل ئ ك ب أ م ر ا ل ص ل ا ة قال ف إ ن ه م أ ط ا ع و ك لذلك فاعلمهم أ ن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله ولا شك أ ن ا ل ص ل ا ة لها مفتاح وشرط م ومفتاح ف ت ا الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور ح ا ل ص ل ا ة ا ل ط ه ا ر ة فقدم ذكر الشرط على المشروط وقدم الكلام عن ا ل و س ي ل ة على الكلام عن المقصد قال كتاب ا ل ط ه ا ر ة كتاب فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب و ك ل م ة كتاب هي من المصادر ا ل س ي ا ل ة ما معنى مصادر س ي ا ل ة أ ق و ل أ و ل ا المصادر ا ل س ي ا ل ة على نوعين مصادر سيالة بالمعنى ومصادر سيالة بالمبنى المصادر السيالة بالمبنى سيالة سيالة السيالة معنى مصدر سيال يعني يوجد شيئا فشيئا ف ش ي ف ك ل م ة كتاب هي مصدر يقال كتب يكتب كتابا وكتبا و ك ت ا ب ة فهو مصدر وهذا المصدر يوجد شيئا فشيئا يسمى مصدرا س ي ا ل ا فالمصدر السيال بالمبنى يعرف بوزنه مبناه ووزنه يدل على أ ن ه مصدر سيال مثلا تعلم تفعل ما كان على وزن تعلم ما كان على وزن تفعل نعم كان قولنا وزن على تفعل مثل فهذا الوزن يستفاد منه أ ن هذا ا ل أ م ر يحصل شيئا فشيئا تدرج واضح النوع الثاني من أ ن و ا ع المصادر ا ل س ي ا ل ة مصدر سيال ب م ع ن ى لمعنى مثل ا ل ذ ي م ع ن ا ه ك ل م ة كتاب عرفنا أ ن ه ا مصدر سيال ل أ ن الكتاب يوجد شيئا فشيئا يكتب الحرف ثم الحرف ثم تتكون ا ل ك ل م ة ثم ا ل ج م ل ة وهكذا و أ ص ل هذه ا ل ك ل م ة من الكتب وهو الجمع والضم. الجمع والضم فالكتاب هو المجموع المضموم على نظام ونسق قال كتاب ا ل ط ه ا ر ة هذا المكتوب جمع مسائل ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ط ه ا ر ة أ ن و ا ع باعتبارات عنده فعندنا طه... ما يتطهر به وعندنا ما يتطهر منه وعندنا ما يتطهر له وعندنا ا ل ط ه ا ر ة من الحدث والخبث ط ه ا ا ر ة من ل على ما س ي أ ت ي إ ن شاء الله ومعنى ا ل ط ه ا ر ة في ا ل ل غ ة ا ل ن ظ ا ف ة و ا ل ن ز ا ه ة عن ا ل أ ق د ا ر ح س ي ة كانت أ و م ع ن و ي ة وتعريف ا ل ط ه ا ر ة في الاصطلاح كما ذكر المصنف وما في معناه ارتفاع الحدث وزوال الخبث في ارتفاع الحدث ما معنى الحدث يعرفون الحدث ب أ ن ه الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاه ة و و ن ح ا الحدث ه ونحوها الوصف القائم ا ل ب ب د المانع من الصلاة من ن و ف الحدث ليس محسوسا ا ل ح د ث ليس محسوسا يعني على سبيل المثال إ ذ ا اراد امرء أ ن يصلي فهل نستطيع أ ن نعلم أ ن هذا الرجل قد انتقض وضوءه و أ ن ه محدث ا ل آ ن ليس كذلك فالحدث في ا ل أ ص ل وصف يقوم بالبدن, يحل بالبدن يمنع ح ل بالبدن ي من الصلاه ة و و ن ح ا الصلاة ا يمنع يمنع من الصلاة يمنع من ل ط ونحوها ا ف ي م ع من مس م ا ل ص ف إذا كان حجثا أصغر ع نوع يمنع ن ن من د ا الحجث الأكبر آخر يسمى ذ ه ل أ م ويمنع و ر من أ م و ر أ خ ر ى ز ي ا د ة ع ل ي ه وما في م ع ن ى ارتفاع الحدث وما ف يعني م ى ع ن ي وما في معنى ارتفاع الحدث مثاله الوضوء و ا ل غ س ل المستحبان الوضوء المستحب هل يرفع به حدث لا يرفع به حدث طيب ا ل آ ن إ ن س ا ن ا ر د أ ن ي ت ر ب ى كان محدثا فغسل وجهه الغسله ا ل أ و ل ى في الوضوء هذه ا ل غ س ل ة ر ا ف ع ة للحدث تسمى ط ه ا ر ة جاء ب غ س ل ة أ خ ر ى وغسل وجهه أ ي ض ا المرة الثانية هل ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل آ ن ترفع ح ج ث ا لا أ ب د ا ل أ ن الحدث قد ارتفع ب ا ل غ س ل ة ا ل أ و ل ى عن هذا العضو هذا إ ذ ن ف ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة هي غ س ل ة م س ت ح ب ة إ ذ ن هي ليست رفعا للحدث و إ ن م ا رفع لماذا لما في معنى ارتفاع الحدث رفع لما في معنى ارتفاع الحدث. اذن في ارتفاع معنى الحدث إ من أ م ث ل ة ما في معنى ارتفاع الحدث ماذا الوضوء والغسل المستحبان وما زاد على ا ل غ س ل ة ا ل أ و ل ى في الوضوء ونحو ذلك أ ي ض ا عند ا ل ح ن ا ب ل ة ومن وافقهم التيمم التيمم عندهم لا يرفع الحدث و إ ن م ا هو مبيح مبيح لفعل ا ل ص ل ا ة ونحوها الآن ما ابتفاع الحدث معنى في م ارتفاع في معنى ا الحدث ليس هو رفع للحدث وليس هو إ ز ا ل ة للخبث لكنه نوع من أ ن و ا ع الطهاره ة إذن لابد أن لابد ل د خ في التعريف لأنه طهارة يعني الغفلة الثانية في فأضاف التعريف ارتفاع يعني الثانية هي القيد طهارة الوضوء طهارة ولا شك هذا القيد إلى التعريف وإلى الحد قال ارتفاع الحدث لأنه إلى وإلى شك وما في معناه وزوال م م ا ا في ع ن الخبث الخبث المراد به النجاسه ة المراد ب النجاسة والمقصود ا ل ن ج ا س ة ا ل ح ك م ي ة اما ل ل ن ج ا ا س ة ح ك ي ة أ م ا ل ن ج ا س ة العينيه فلا تطهر بحال, لا تطهر بحال يعني مثلا عندهم الخمر نجس هل يمكن في الخمر ذاتها أ ن تطهر بفعل ا ل إ ن س ا ن يقول لا تطهر بفعل ا ل إ ن س ا ن وكذلك البول ذات البول ذات الغائط أ و العذره هل يمكن أ ن يطهر لا يطهر بحال لكن إ ن وقع شيء من هذه ا ل ن ج ا س ا ت على الثوب فتسمى ن ج ا س ة ح ك م ي ة أ و على البدن أ و على ا ل أ ر ض فهذه تزال طيب إذن نعيد إذن الآن عندنا ارتفاع رفع رفع معنى الحدث الحدث الطهارة صارت ثلاثة, ثلاثة أقسام القسم الأول ارتفاع الحدث أو رفع الحدث. القسم الثاني رفع ما في معه ارتفاع الحدث والقسم الثالث زوال الخبث أو في لماذا عبر بقوله ارتفاع الحدث وفي ا ل ن ج ا س عبر بقوله زوال الخبث لماذا قالوا ل أ ن الحدث طيب قلنا إ ن المصنف رحمه الله عبر في جانب الحدث ب ك ل م ة الارتفاع ولم يعبر بقوله زوال الحدث لماذا ل أ ن الحدث أ م ر معنوي ليس أ م ر ا حسيا يزال فعبر بالارتفاع و أ م ا النجاسه ف إ ن ه ا تكون ح س ي ة غالباً بالإزالة فلذلك عبر بالإزالة طيب قال المصنف رحمه الله المياه ثلاثه ة ا ا ل م ي ث ل المياه ث ة ف ا ب د أ بالكلام عليها في كتاب ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ه ا ا ل أ ص ل في التطهير ا ل أ ص ل في التطهير أ ن يكون بالماء وجمع المياه ل أ ن ه ا تتنوع المياه تتنوع فمنها م ي ا ه الآبار و مياه ن ه ا م ا ل أ ن ه ا ر ومنها ماء السماء ومياه البحار وغير ذلك فهي أ ن و ا ع م ت ع د د ة وهي أ ي ض ا انواع ث ل ا ث ة كما س ي أ ت ي بيانه النوع الاول أ و ل ل ط ه ر ا ماء الطهور, الماء الطهور ما هو الماء الطهور الماء الطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه ويكون أ ي ض ا مطهرا ا لغيره قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني لا يرفع الحدث غير يجوز يرفع بأي شيء أن لا الحدث الماء الطهور لا أن يرفع حدثه بأي شيء آخر ولا يزيل أن ر ف ع حجثه النجاسه يرتفع و ر ل الطارئ ي النيس ا ل غيره أ ي ض ا عند ا ل ح ن ا ب ل ة لا يمكن أ ن تزال ا ل ن ج ا س ة إ ل ا بالماء الطهور أ م ا في رفع الحدث فهو كالاجماع إ ج م ع ك ا ل إ لا يرفع الحدث غير الماء الطهور و أ م ا في ا ل ن ج ا س ة فالجمهور على أ ن ه لا تزال ا ل ن ج ا س ة ا ل ط ا ر ئ ة إ ل الا إ بالماء الطهور و ا ل ن ج ا س ة ا ل ط ا ر ئ ة المراد بها ماذا ا المراد ب ه ا ل ن ج ا س ة الحكميه يعني أ ن تكون هذه النجاسه ط ر أ ت على محل ك ا طاهر ن أو على م طاهر كالثوب كالثوب مثلا ولا يراد بذلك النجاسه العينيه ة في صوت بارك ا ل ل فيكم في ص ولا ت ممتاز في صوت أكرمكم ا في ل ه ق ل ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته الباقي على ل ق خ ت هذا ه يصلح أ ن يكون حدا للماء ل الطهور حد الماء الطهور أنه باقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها ونقول م ا باقي هنا ا ء أنه حد أن الماء الطهور هو باق على خلقه ت ح ق ي ق ة أ و حكما ما الفرق يعني ح ق ي ق ة يكون ع ن ي ي باق على ما وجد عليه م ر و د ت ه كما هي أ و حرارته كما هي عندما خلقه الله تعالى يعني عين من الأرض عين حارة بقيت على خلقتها خلق على كون الحرارة ب ا ق ي ة فيها أ و كون هذا الماء مالحا كما خلقه الله تعالى طيب وهناك أ ن و انواع من ع أنواع م من, من الماء الطهور يحصل لها تغير لكن هذا التغير لا يؤثر على كونه ماء طهورا إذن هذا به التغير لا عمرة به فما دام التغير لا عبره به فيصح لنا أ ن نقول إ ن الماء باق على خلقته حكما اعيد م ر ة أ خ ر ى الماء الباقي على خلقته نوعان وهو الطهور ماء باق على حقيقة. لم يحصل له تغير هو فور خلقته له خلقه الله الماء ماء باق كما تعالى عليه. مثل الماء النازل من السماء على لم يحصل عليه مثل نزوله من تغير حقيقة هذا الماء باق على خلقته ح ق ي ق ة وهناك ماء باق على خلقته حكما مثلا ما ء تغير بطول المكس هذا الماء يسمى الماء الاجن م ء ا ل أو او ل يظل مثلا آ س قد في بركة مثلا شهرا أ أ س ب و ع الاسن فيحصن ه ه تغير ذ التغير ل ي ب ج ا لا س بسبب ة وتغير هو طول تغير يؤثر عليه مكسه وبقائه في مكانه فهذا التغير لا يؤثر ولا يخرج الماء عن طهوريته فنقول إ ن هذا الماء هو لا زال ماء طهورا فهو ماء باق على خلقته حكما قال م ص ن ف رحمه الله فإن كافور تغير بغير ممازج كقطع أ و دهن أ و بملح مائي أ و سخن بنجس كره طيب ا ل آ ن هذا أحد أ ن و احد ع أ أ ن و ا ع الماء الطهور الماء الطهور قد يحصل له تغير بغير ممازج يعني بشيء لا يخالط هذا الماء ويقصد بغير م م الممازج ز ج ا م الذي هو ا م م ا ا ز ج ل لا يخالط م الماء الممازج ك ن أن نفصله عن الماء الممازج الذي ي الماء لا يمكن أ ن نفصله عن الماء فلو حصل أ ن تغير الماء بشيء لا يمازجه فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور قفع اذا ل ك ا ف و ر إ وضعت في الماء ف إ ن ه ا لا تمازج الماء لا تمازج الماء ويمكن أ ن نفصلها عن الماء وكذلك الدهن إذا, كان طاهرا الدهن اذا كان طاهرا في هذه الحال يكون هذا الماء هذا الماء طهورا مكروها طهورا مكروها قال في آ خ ر ا ل ع ب ا ر ة كره طيب لماذا لماذا كره ا ل ت ف خ ر بهذا الماء قالوا كره للخلاف في سلبه الطهوريه ة و ذ كالوذاني ا الخلاف داخل المنهب فأبو الخطاب فأبو والمجد والضرير صاحب كتاب الحاوي كل ه من م ا ل ح ن ا ب ل ة قالوا ب أ ن هذا الماء لا يكون ماء طهورا لكن المعتمد, المعتمد انه ل م م ع ت د أ ماء طهور لكنه مكروه و إ ن م ا كرهوه ل أ ج ل الخلاف ل أ ج ل الخلاف فيه طيب قال أ و بملح مائي الملح المائي هو الملح الذي أصله الذي اصله ل ذ ي أ ماء فلو كان هذا الملح انعقد من ماء طهور و أ ص ب ح ملحا ف إ ذ ا وضع في الماء وتغير به الماء ف إ ن ه لا يضر هذا الماء ويبقى هذا الماء طهورا لكنه مكروه أ م ا إ ذ ا كان الملح ملحا معدنيا وهو ما يعرف أ ي ض ا بالملح الجبلي فلا شك أ ن هذا الملح يسلبه ا ل ط ه و ر ي ة يعني ينتقل الماء من ا ل ط ه و ر ي ة ويصبح ماء طاهرا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث الطارئ عند ا ل ح ن ا ب ل ة قال أ و سخن بنجس لو سخن ماء طهور بشيء نجس بشيء ن ج سواء س كان حطبا او نحو ذلك حطبا فيه ي ع ن ي ن ج ا س ة أ و بشيء نجس من بقايا م ي ت ة أ و شيء من هذا القبيل فالماء إ ذ ا لم يتغير الماء. اذا ل م ا ء إ لم يتغير فلا إ ش ك ا ل فيه لكن إ ن تغير هذا الماء بهذا الذي سخن به قالوا إ ن هذا طهور مكروه مطلقا مطلقا حتى لو كان على, على هذا الاناء م ث ل الذي ا سخن فيه الماء حائل حصين حائل حصين فأيضا اعتبروا هذا مكروها ا ع ت ب ر ه طهورا لكنه طهور مكروه قالوا ل أ ن ه لا ي أ م ن أ ن يصل أ ج ز ا ء ا ل ل ط ي ف ة إ ل ى الماء、نعم. وان تغير بمكثه ا ل آ ن سننتقل إ ل ى نوع آ خ ر أ و إ ل ى كلام على م س أ ل ة ج د ي د ة و إ ن تغير بمكثه يعني إن تغير إن الماء ا ل ط ه و ر بمكثي يعني بطول إ ق ا م ت ه في مقره وهذا الذي قلنا عنه أ ن ه الماء الاجن أ و الماء الاسن آ س ن ف ه ذ التغير لا يؤثر لأن النبي صلى الله لأن صلى عليه يؤثر و ل وغسل م تمضمض من وجهه ج ماء آ لما أ د م ي وجهه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم أ ح د أ و بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر يعني لو تغير الماء بشيء يشق صون الماء عنه يعني يقال ويقال طبعا مثلا مثلا الطحلب الطحلب طبعا لغة يقال طحلب بضم اللام الطحلب الطحلب لغة طحلب طحلب ب ف ت ح اللام الماء أ ح ي ا ن ا ينبت فيه هذا الطحلب ينبت فيه هذا الطحلب هذا وهذا يشق صون الماء عنه كيف يستطيع ا ل إ ن س ا ن ان يصون الماء عن الطحلب هذا أ م ر يشق صون الماء عنه فهذا النوع سواء المكس تغيب أ و بما يشق صون الماء عنه هذا طهور غير مكروه, طغور غير مكروه نعم او ب م ج ا و ر ة م ي ت ة بمجاورة ميتة أو م يعني ت ي مثلا م ي ت ة ميتة كانت ق ر ي ب ة من الماء م ج ا و ر ة ل ي س ت م خ ا ي ت ة فيها بعد اي نوع من البعد عن الماء ليست م خ ا ل ط ة للماء لا يمتزج الماء, بهذه الميتة فهذه الميتة قد يتغير هذا الماء برائحتها ه ه فهذه ذ الميتة الميتة ي ي قد غ ه ذ الماء ا ب ر برائحة الميتة فيقال ما دام أن ه ذ ان التغير ما دام أ هذا التغير ب ا ل م ج ا و ر ة وليس ب ا ل م خ ا ل ط ة ف إ ن ه لا يؤثر على الماء ويبقى الماء طغورا غير مكروه ولا شك أن ان ل م ي ت ة ج س ة ل الميت شك أن ا ة م ن ج م ل ل ة ا ا ن ج س ا بالشمس أيضا قالوا إن التسخين بالشمس ت أو سخن إن ان التسخين بالشمس لا يؤثر على الماء ويبقى الماء طهورا غير مكروه وهذا هو المذهب أ و بطاهر يعني أ و سخن بطاهر لو سخن الماء بطاهر بشيء طاهر ف إ ن هذا الماء لا ي ت أ ث ر بهذا التسخين مثل الحطب مثل الغاز وغيرهما من الطاهرات إ ذ ا تكلمنا ا ل آ ن على نوعين من أ ن و ا ع الماء الطهور إ ن صح التعبير النوع ا ل أ و ل الطهور المكروه والنوع الثاني النوع الثاني هو الطهور غير المكروه طيب وإن استعمل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 بما لا يمكن صون الماء عنه ولا شك أ ن ع ب ا ر ة ف ا ح ب الزاد أ د ق و أ ج و د أدق وأجود ل أ ن المشقه تجلب التيسير س ر فقد يحصل ي أنه ت ط ع عن الإنسان الماء الأمور كما ا لكن قوله أن يصون من أجود وأدق شيء يشق هو هذه ه ظ قال ولنعلم إ ن ا س ت ع م في طهارة مستحبة و إ ا س ت م يعني ا ل ان ء في تعبير طهارة هذا ا مستحبة كلمة مستحبة ل إ ق المذهب ع تعبير كتاب ا إ ق ن ن ا ع ع و ل بارك الله ا فيكم ل م أن المذهب المعتمد في مذهب ا ل ح ن ا ب ل ة إ ن م ا هو ما وافق فيه صاحب المنتهى صاحب ا ل إ ق ن ا ع ان ل م توافق ه ل إ إن ق ن ا ا ع ت و فهو المذهب و إ ن حصل خلاف بين المنتهى و ا ل إ ق ن ا ع فالراجح م ج ح و ل المنتهى ل م م ما ع ت د كان ا ا في ر والمعتمد ما كان في كتاب منتهى الإرادات. فهذا التعبير قوله في ط ه ا ر ة م س ت ح ب ة تعبير ا ل إ ق ن ا ع في كتاب المنتهى عبر بقوله في ط ه ا ر ة لم تجب لكن في المقنع عبر بعباره ة مشروعة استعمل وين يعني في ط ا ر ة مشروعه ة المستعمل في ط ا ولا شك أن الأفضل والأدق والأجود عبارة المصنف طهارة مستحبة لماذا؟ ر مشروعة ة مستحبة شك أن ل أ ن قولهم عباره ط ه ا ر ة مشروعه ك ل م ة المشروع تشمل الواجب والمستحب ولا شك أ ن الكلام هنا على ا ل ط ه ا ر ة ا ل م س ت ح ب ة لا على ا ل ط ه ا ر ة المشروعه ة عموما استعمل وإن في ط ا المستحبة ر ة جمعة وغسل كتجديد وضوء وغسل جمعة و غ س ل ة ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة كره ما معنى المستعمل المستعمل أ ن يمر الماء على العضو ثم ينفصل عن ذلك العضو فلو أ ن إ ن س ا ن ا أ ر ا د أ ن يجدد الوضوء هو متوبى لكن صلى بذلك الوضوء ثم أ ر ا د أ ن يتوبى وضوءا اخر مع أنه لم يحدث ما احدث لكن أ ر ا د أ ن يتوضع وضوءا جديدا ل ل ص ل ا ة التي تليها ف ت و ض ع مع كونه غير محدث فما حكم هذا الماء الذي يتقاطر من ا ل أ ع ض ا ء في هذه ا ل ط ه ا ر ة المستحبه ة في هذا التجديد للوضوء ما حكم هذا الماء يقول المصنف التجديد يقول هذا هذا ما الماء للوضوء حكم ك ولكن هذا هنا خالف المصنف ر ح م ة الله عليه المعتمده في ا ل م ذ ب في المذهب عدم ك ر ا ه ة المستعمل في ط ه ا ر ة غير واجبه ة ذ إذن في هذه ا المعتمد المسألة خالف صاحب الزاد المعتمد عند الحنابلة عند في لماذا قال المصنف م انه مكروه؟ لماذا قال كره و للخلاف م ا ا ا ذ ق كرة ل ل لان هناك خلافا في ان هذا يسلب ا ل ط ه و ر ي ة والمذهب انه طهور غير مكروه ل أ ن ه إ ذ ا توضا في تجديد الوضوء في و ض ع مستحب أو اغتسل مسلما مستحبا كوسل ا ل ج م ع ة والعيد ف إ ن ه لم يرفع حدثا ولم يزل ن ج ا س ة فلا محل هنا ل أ ن يكون قد سلب ط ه و ر ي ة الماء طيب لو كانت ا ل ط ه ا ر ة غير م ش ر و ع ة غير م س ت ح ب ة يعني مثل التبرد فما الحكم لا يكره ل اذا يكره طيب إ صار عندنا ا ل م س أ ل ه الى ثلاثه احوال الماء عندنا ماء مستعمل في ط ه ا ر ة و ا ج ب ة هذا س ي أ ت ي الكلام عليه و أ ن ه ماء طاهر غير طهور و ع ن د ن ماء مستعمل في ط ه ا ر ة م س ت ح ب ة فعلى قول المصنف أ ن هذا الماء يكون ماء طهورا لكنه مكروه طيب النوع الثالث الماء, المستعمل الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة كالمستعمل في التمرد ونحوه فهذا طهور غير مكروه قال رحمه الله تعالى و إ ن بلغ قلتين وهو ا ل ك ي ر وهما خ م س م ا ئ ة رطل عراقي تقريبا ف خ ا ل ف ت ه ن ج ا س ة غير مول آ د م ي أ و عذرته ا ل م ا ئ ع ة فلم تغيره أ و خالطه المول أ و ا ل ع ذ ر ة ويشق نزعه كمصانع طريق م ك ة فطهور、طيب. هذه ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن يراد منها أ ن نعرف متى يكون الماء نجسا وينتقل عن طهوريته يقولون ان الماء ينقسم الى قسمين ماء قليل وماء كثير ما الحد الفاصل بين الماء القليل والكثير الحد الفاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر إ ذ ا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي ر و ا ي ة لم ينجس قالوا ف إ ن بلغ الماء قلتين فهو كثير يعني إذا كان قلتين أو أكثر فهو كثير وإن إذا القلتين أو فهو دون فهو قليل طيب ن أ ت ي للماء الكثير ما بلغ قلتين ا ل ما ء الحكم ذ ي قلتين بلغ ل ما ا فيه قالوا هذا الماء الكثير لا ينجس ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش لم ينجس. هذا الماء الكثير لا ينجس إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة ما هي هذه الحاله ة ما ي هذه التي ح ا ا ل ل تجعل الماء الكثير ينجس إ ذ ا تغير لون الماء أ و طعمه أ و ريحه ب ن ج ا س ة تقع فيه نعيد مرة أخرى الماء الكثير الذي بلغ قلتين ما الحكم فيه الحكم في أ ن ه لا ينجس حتى لو وقعت فيه ا ل ن ج ا س ة إ ل ا إ ذ ا غيرت هذه ا ل ن ج ا س ة ا ل و ا ق ع ة فيه الماء يعني غيرت لونه أ و طعمه أ و ريحه طيب الماء القليل ما الحكم فيه الماء القليل ينجس بمجرد أ ن تقع فيه ا ل ن ج ا س ة سواء تغير الماء لونه أ و طعمه أ و ريحه أ و لم يتغير نحيز م ر ة أ خ ر ى الماء الكثير لا ينجس, لا ينجس الماء الكثير حتى لو وقعت فيه النجاسه الا إ ذ ا تغير لونه أ و طعمه أ و ريحه بسبب هذه ا ل ن ج ا س ة ا ل و ا ق ع ة فيه إذن الماء الكثير لا ينجس إ ل ا بالتغير الماء القليل قالوا ينجس بمجرد وقوع النجاسة بمجرد ان ل ج ا س ة يلاقي هذا الماء ا ل ن ج ا س ة ا ل م ل ا ق ا ة ف إ ن ه ينجس و إ ن لم يتغير لون الماء ولا طعم الماء ولا ريح الماء يعني لو وقعت في الماء القليل لو الماء وقعت طشت أو في في ماء طست أو وقعت فيه ق ط ر ة بول ثم نظرنا إ ل ى الماء لم يتغير لا لون الماء ولا ريح الماء ولا طعم الماء فما الحكم الحكم أ ن هذا الماء على مذهب الحنابله ة ومن و قال ق ل ب الحكم أن هذا الماء نجس لماذا؟ لأنه قليل أن نجس ماء والماء القليل ينجس بمجرد م ل ا ق ا ت النجاسه ة لو كان عندنا ب ر ك ة تزيد على القلتين أو قلتين فما الحكم الحكم إ ذ ا وقعت ق ط ر ة بول فلم تغير اللون ولا الطعم ولا الريح للماء نقول هذا الماء ماء طهور لماذا ل أ ن الماء الكثير لا ينجس ك م الا ق ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه عليه و س ل ل م إ ا في ح ا ا ل و ح د ة وهو التغير ب ا ل إ ج م ا ع إ ذ ا حصل التغير ف اجمعت ا ل أ م ة على أ ن هذا الماء يصبح يصبح نجسا اما مجرد خطرة تؤثر المول هذا الماء فإنها لا في على طهورية هذا الماء طهورية طيب هذا ن أ ت ي إ ل ى ك ل م ة قلتين ما المقصود بالقلتين القلتان مقدره عندهم بما يساوي في ا ل إ ن ا ء المكعب ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا وفي ا ل أ و ع ي ة ا ل م د و ر ة في ا ل أ و ع ي ة ا ل م د و ر ة ذراع قطرا في ذراعين ونصف عمقا زراع قطرا في زراعين في وقدروها ن ص ف ع م ا طيب و ب ا ل ر ط ل أ ي ا م ه م قالوا خ م س م ا ئ ة ر ط ل عراقي طبعا الرطل ورطل بالكسر وبالفتح كلاهما صحيح وقدرت يعني في الزمن المعاصر باللترات يعني منهم من قدرها ب ث ل ا ث م ا ئ ة لتر ومنهم من قدرها بمائتين وسبعين لتر ومنهم من قدرها ب أ ق ل من ذلك او أ ك ث ر لكن أ ظ ن التحديد ب ا ل أ و ع ي ه ا ل م ك ع ب ة و ا ل أ و ع ي ه المدوره ة تحديد يعني واضح يعني لكن هل هذا؟ أ و ل ه م القلتين تحديد ولا تقريب ي ق و ل المصنف تقريبا يعني لو ك ا نقصت عندنا القلتان قليل. قليلا فحكمها حكم القلتين ل أ ن المذهب أ ن هذا تقريب وليس تحديدا يعني لو كان قلتين إلا رطل لو كان عندنا قلتان إ ل ا ر ط ل فما الحكم الحكم أ ن لها حكم القلتين ويعتبر هذا الماء ماء كثيرا طيب هنا م س أ ل ة معترضه في الكلام قوله أ و خالطه البول أ و ا ل ع ذ ر ة ويشق نزعه كمصانع طريق م ك ة فطهور هذه ا ل م س أ ل ة ليست هي ا ل م ع ت م د ة عند ا ل ح ن ا ب ل ة المعتمد عند الحنابلة عند كما ذكرنا ما عليه ا ل م ت أ خ ر و ن منهم ما وافق فيه المنتهى ا ل إ ق ن ا ع أ و ك اذا ن إ حصل الاختلاف في المنتهى فهذه فيه هي هو الذي المسألة المعتمدة عند المتأخرين وإنما هو قول جماعة من المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة أن الماء ليست قول بول من من آدمي أن عند وقع أو أذرة آ د ما ي م ئ ع ة م الحكم ا فيه في هذه ا ل ح ا ل ة تركوا م س أ ل ة القلتين تماما هذا خلاف م ع د و ن ه المذهب لكن المصنف ذكر هذه ا ل م س أ ل ة على قول المتقدمين ومتوسطين ا ل لكنه ليس هو المعتمد عند الحنابله لكن تلام المتن نشرح ن و ف م هذه العبارة لو كان عندنا ماء وقع فيه بول آ د م ي أو عذرة آ د ما ي م ئ ع ة الحكم الحكم أ ن عندنا أ ي ض ا كثير وقليل ننسى القلتين تماما لماذا ننسى القلتين؟ الكلام على دليلهم المسألة هذه ننسى يأتي في ق اذا ل و ا إ كان يشق نزح هذا الماء حتى يزول التغير فهذا الماء حكمه حكم الماء الكثير. ما حكم الماء الكثير اتفقنا ما حكم الماء الكثير ا الماء الكثير لا م ء ا ل ك ث ينجس ر لا ي إ ل الا بماذا إ إلا إلا بالتغير فاذا إ ذ كان ه الماء الذي وقع فيه البول البول الآدمي مثلا ماء الآدمي إذا فيه وقع وقع في البول إذا كان هذا الماء يشق نزعه ف إ ن ه لا ينجس إ ل ا بالتغير يعني إ ذ ا أ ص ب ح البول يغير الماء غير لونه أ و طعمه أ و رائحته ذ ا الماء لا يشق نزعه، ما الحكم؟ يشق نزعه حكمه حكم الماء القليل يعني ايه ما معنى هذا الكلام يعني ان هذا الماء ينجس ما دام لا يشق النزح يسهل علينا ان ننزح هذا الماء فبمجرد وقوع ب و ل ا ل آ د م ي في هذا المكان او في هذا الماء فان ي ه ذ الماء ف هذا الماء يصبح ماذا يصبح نجسا طيب طريق قال كمصانع طريق مكة ط ب ع الحجاج ا القادمين من العراق كانوا يمرون في طريقهم بجوابي أ و برك هذا البرك وضعت حتى يجمع فيها الماء حتى يجمع فيها الماء. فهذه ي ا الماء ف ه كانت كبيره ة وكان ن يشق ز ح ا كانت كبيرة وكان يشق نزحها, كانت كبيرة وكان يشق نزحها. فما الحكم فيها الحكم فيها لو وقع فيها البول بول آ د م ي او ع ذ ر ة آ د م ي م ا ئ ع ة أ ن ه ا لا تنجس إ ل ا إ ذ ا تغير الماء تغير لونه او طعمه او ريحه اما إ ذ ا كان عندنا ماء لا يشق نزعه فبمجرد وقوع البول أ و ا ل ع ذ ر ة ا ل م ا ئ ع ة ف إ ن ه ينجس على قول من على قول المتقدمين والمتوسطين من ا لكن ح ن ا ب ل ل المعتمد في المذهب انه ما في فرق ان ه حتى الماء هذا الذي وقع فيه البول أو او ل ل ع ذ ر ة أنه ا ب ل و ا ل ع ذ ر ة مثل ب ق ي ة النجاسات وأنه هو أو هو دون فيكون نجساً بمجرد على هذا الذي ذكره المصنف وخالف فيه المشهور ننظر قلتان القلتين نجسا هل حكمه هذا ذكره فيه فيعتبر الكثير بمجرد في فيما المصنف في الدليل الذي الماء الماء الملاقة المذهب على حكم الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم أ في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه في في رواية يغتسلوا يتناول القليل الكثير طيب الحديث الآدمي قالوا البول هو لا هذا ثم منه البول البول نصا ذكر فلماذا ذكروا ا ل ع ذ ر ة ا ل م ا ئ ع ة ا ل ع ذ ر ة ما يخرج من دبر ا ل إ ن س ا ن لماذا ذكروا ا ل ع ذ ر ة قال أ ن ا ل ع ذ ر ة المائعه لا شك أ ن ه ا أ ش د و أ ف ح ش فهذا قياس أ و ل و ي من باب أولى ا ل ل آ ن نأتي ن و ع ا ل ر الطهور ا أنواع الماء الذي ذكره المصنف ب به ع من ونختم ذكره لرجل طهور يسير خلت به ا م ر أ ة ل ط ه ا ر ة ك ا م ل ة عن ح ج ث هذا النوع أ ي ض ا ماء طهور يا جماعة ماء طهور لا تنسوا هذه ا ل ع ب ا ر ة لكن هذا الماء الطهور ليس مثل ب ق ي ة أ ن و ا ع الماء الطهور هذا الماء الطهور لا يرفع ح ج ث الرجل فقط يعني إ ذ ا أ ت ى الرجل يريد أ ن يتوضا ليرفع الحدث لا يرتفع وكذلك لا يرفع حدث لا يرفع ايضا ل لا خ ن ث ر ف ع أ ي الحدث الخنثى ا ل خ ل و ة عند الحنابله ة في ذ هي المسألة ه مثل خ ل و ة النكاح يعني الا يشاهدها مميز سواء كان ذكرا أ و أ ن ث ى فلو شاهدها مميز حتى لو كان كافرا س ا ل ت ا ل خ ل و ة واختلف الحكم تماما طيب صورة هذه مثلا إبريق صورة المسألة هذه مثلا الماء من بريق من الماء خلت به ا م ر أ ة ما شاهدها اي احد خلاص? واتت لتتوضا تريد ت ت و ان ترفع حدثها بهذا الماء فتوضات منه وازالت الحجث يعني رفعت الحدث الذي عليها في طهاره ة كاملة في ط ا ر ة كامله بقي في, الإبريق ماء بقي في الابريق ماء ما حكم هذا الماء هذا الماء قالوا إ ن ه لا يرفع حدث الرجل ولا ا ل خ ن ث ة دليلهم على هذا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور、المرأة. ان ل م ر أ أ ة ا ل ن ب يتوضا صلى الله عليه وسلم ي الرجل بفضل طهور ا ل م ر أ ة قالوا ما دام أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلا شك أنه أن ه ذ انه ا ل ي يقتضي الفساد. وهذه المسألة من مفردات يعني مفردات المفردات تفرد الفساد المسألة الحنابلة ما بها المذهب وهذه من معنى عن ب ق ي ة المذاهب ا ل ث ل ا ث ة مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك والشافعي فهل يتفرد بها المذهب وقولهم ا م ر أ ة المراد أ ن تكون ا ل م ر أ ة م ك ل ف ة فلو كانت ا م ر أ ة غير م ك ل ف ة فلا يؤثر طيب طيب المرأة ا لو م ر أ ة ل كان هناك ا م ر أ ة اخرى تريد ان ت ت و ب ا من هذا الماء هل يجوز لترفع به حدثها نعم يرفع حدثها يرفع حدث ا م ر أ ة مثلها لكن الامر يختص بماذا بالرجل و ا ل خ ن ث ة لا يرفع حدثهما بالوضوء بهذا الماء والراجح في المسألة قول الجمهور والله تعالى قول اعلم في ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الوموء بفضل, نهى عن الوموء بفضل طهور المراه أ أ ة نهى ي ض ن ى أ ي ض ان المرأة أ ت ت و ض ع بفضل طهور الرجل كما جاء في بعض ا ل ح ا د ي ث ولا شك أ ن هذه الحديث أ ي ض ا فيها علل كما ذكر ذلك بعض أئمة الحديث وقد يقال أيضا بعض أن وقد هذا ا ل أ م ر إ ن م ا هو نهي تنزيه وكراهه لا نهي تحريم والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع بعض أ ز و ا ج ه رضي الله ع ن ه م وكان ي خ ت ل ف ثم ت خ ت ل ف بعدها و ت ت خ ل ف ي خ ت ل ف بعدها لا شك أ ن هذا فضل و إ ن لم تكن حصلت ا ل خ ل و ة استدلوا على ق و ل إن خلت به ا م ر أ ة بما جاء في بعض اثار ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه إ ن خلت به ا ل م ر أ ة فلا إ ن خلت به المراه أ ة ف ل كما جاء عن عبد ل ل بن سرجس رضي ا ل ل ه عنه وغيره إ ل ى هنا نكون قد انتهينا من الكلام على م ق د م ة كتاب ا ل ط ه ا ر ة و الماء الطهور أسأل أن وأن أجمعين وسلم ورسوله الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من العالمين العاملين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله محمد وعلى آله ينفعنا بما عبده وصحبه من وبرك محمد